من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد, إلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله صلّى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ بدرس المصطلح وقفنا على الفصل الثالث وهو الخبر المردود. في الخبر إما مقبول وإما خبر مردود الخبر المقبول إما أن يكون حديثا صحيحا الصحيح إما صحيح لذاته أو صحيح لغيره وإما أن يكون حديثا حسنا برضو حديث حسن لذاته أو حديث حسن لغيره. إذا هنا قسم الصحيح قسم الحسن الفصل الثالث بيذكر لنا في قسم المردود المرضود أنواع. فيذكر البحث الأول في الضعيف وبحث ثاني في الخبر المردود بسبب صغط من الإسناد مبحث ثالث المردود بسبب طعن في أبرو خبر مردود إن كان الأول خبرا مقبولا إن الحديث صح فقبل وعمل به هنا الحديث رده إلا أن تأتي له شواهد ومتابعات حيث أنه يقبل إذا كان الضعف ليس ضعفا شديدا أو إذا كان ليس فيه من هو متهم بالكذب والوضع الخبر المردود بعرفه هنا يقول هو الذي لم يترجح صدق المخبر به وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت يقول الخبر الصحيح اتصل إسناله بنقل عدل ضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا إذا كان خبرا حسن بنقل عدل خفيف الضابط إلى منتهى بغير شدوز ولا هذه أخبار مقبولة لكن الخبر المردود يبقى سقط فيه شيء من ذلك يبقى شروط الحديث الصحيح أو شروط الحديث الحسن سقط منه شط سقط منه شطار شقط منه ثلاث شروط حسب إيه اللي سقط من هذا الـ الـ الإسناد يحكم على الحديث يبقى هنا لم يترجح صدق المخبر بهذا القبر يعني في النظر فيه أنه فلان هذا ضعفه فلان وفلان وفلان وفلان لم يوثق أحد إيبه هنا إزاي هنفضل هذا الخبر من هذا الذي ضعفه الجميع أو ضعفه الأئمة المعروفون بالتحري ووثقه من هو متساهد في ذلك إيبه هنا نقول لا لم يترجح ثقة هذا الإنسان بل الذي يترجح وضعف هذا الظهور إيبه على ذلك الخبر الذي لم يترجح صد المخبر به لصحيح شرط شرط او اكثر من شروط القبول هذا اللي هنقوله في الخبر الضعيف الخبر الضعيف اقسام زي ما يذكر لنا هنا في الكتاب اللي هو الخبر المرد الى اقسام واطلقوا على كل قسم منها اسما هذا الخبر المرد علشان فيه فلان ضعيف هذا بنسميه حديث مرسل هذا من معضل هذا من سميه مخطع هذا أسماء سنعرف بعض منها أسباب ربط الحديث حالك بترجع لواحد من سببين في الغالب يعني إما سقوط حد في الإسناد الإسناد اللي موجود فيه سقط فيه بسبب من الأسناد أو إنه لا الإسناد متصل أمامي بس الرواب فيهم شيء هذا الضاوي ضعيف هذا الضاوي مغفل هذا خفيف الضبط هذا كذا يبقى هنا إما الانقطاع لا تسقطع عشان أنا أخذ في فيه إيه عايزين إيه هل بيه طيب أسمعنا مش هتكلم تتكلم جميع يبقى الخبر المرضود إما بسبب خطب ابنة إسناد أو إن واحد من الرواه مطعوم فيه بشيء قل هذا الشيء أو كثر هذا الشيء يبقى هنا بيقول لنا المبحث الأول الحكم بأن هذا ضعيف إيه ضعيف؟ هذا قوي يعرفه ضعيف هذا ليس قوي قوي يمطهد يشيل المات من بتاع الحديث علشان يروي ويقبل هذا لا ضعيف ما يقدرش هذا يروي ما يقدرش هذا الإسناد يشيل هذا الحديث لسه نحكم عليه زال الحديث لسه نازل ما ترفعش هذا الحديث ما صدقناش بهذا الحديث يقول لك الحديث الضعيف الضعف ضد القوي هذا الضعيف ضد القوي. الضعف إما يكون حسيا وإما يكون معنويا الضعف الحسي والإنسان ضعيف إنه زال وحيوعى مش قادر يعطي هذا الضعف الحسي لكن في الحديث ضعف يبقى حديث ضعيفا معنى؟ معنى المعنى اللي فيما هواش لسناك مش هيشيل حديث هيشيل حقيقي ولكن هيشيله معنى يبقى على ذلك المقصود الضعف المعنى اصطلاحا حيث الحديث الضعيف ما ليس صحيحا ولا حسنا ما لم يبلغ درجة الصحيح ولا درجة الحسن ويقول لنا قال بيكون في المنظومة وكل ما عن ربة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثير الحافظ العراقي قلنا لنا في الضعيف إيه الحديث الضعيف يقول لك أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط جغي ففاقل شرط قبول قسم واثنين قسم غيره وعده ده هنا الحديث الضعيف بيقول لك هيبتدي يفقد شرط فشرط فشرط تفشر وبعدين يعمل تباديل اللي بين الشروط لغاية ما يقول لك في الآخر وعده البغدادي فيما اوعك ل49 نوع 49 نوع من الضعيف جابهم ازاي التباديل والتوافيق إنه يقول لك الحديث الصحيح متصل اسناده بنقل عد ضابط عن مثله حتى منتهى بغي شذون ولا علل طيب هذا عدل ضابط يبقى ممكن يكون عدل خفيف الضبط يكون مع العدالة وخفة الضبط مع الاتصال لا مع معه للإططاع لا معه راوي مغفل روي مدهول روي مش عارف ايه يعرق الطهم مع بعض تبديل وتوافق لغاية ما يوصل بيات النهاية لأربعين نوعا او كما عدونا في حاجة تسعة زين أربعين نوعا فهنا بيقول لك ففاقد شرط قانون قسر فاقد شرطا واحدا هذا قسر فاقت شرطين من الشروط اسمان اسم غير وضم سواهما فثالث إذا فاق الثلاث شروط من شروط الحديث صحيح أو الحدث أو أو الحسن وهكذا وأعط لي شرط غير مبلور فذا قسم سواها ثم جد غير الذي قدمته ثم على رفع يعني المعنى اللي احنا نقولها التبديل والتوفيق في الرياضيات يحط شرط وشرط تاني ده مفقود ولا مفقود وبعدين ينزل يقول لك إذا كان إما للانقطاع أو للإرسال انقطاع وفيه ضعيف إرسال وكمان فيه ضعيف انقطاع وفيه ضعيف وفيه شدوث إرسال وفيه ضعيف وفيه شدوث وينزل على كده في سكة شروط لغاية ما في النهاية لأربعين وحنشوف الكلام اللي فيها دي. طيب هل الحديث الضعيف حيبقى كله زي بعضها؟ لا حديثة زي بعضها؟ لا هتلاقي فيه ضعيف خفيف الضعف اللي فيه في ضعيف شديد الضعف ما ننتهج إلا بحداته قوية من شواهد ومتابعات يبقى يتفاول بحسب شدة الضعف في الرواق وخفة الضعف يعني شمعول حنقوله إنه فلان هذا صدوق ولكن سيء الحفظ حيستوي مع فلان هذا ضعيف لا لا ده, ده فرق الاثنين يبقى على ذلك الصدوق وزي الحبس جاله واحد تاني صار دوك زي السي الحبس وزي الاثنين شد وأزر بعض فقوي الحديث. يبقى هنا يقول لنا منه الحديث الضعيف ومنه الحديث الضعيف جدا. هذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف جدا. ومن هو هذا حديث واهي لا يتموص في قسم ضد للإيه للمتزوب شر الحديث الخلا وموضوع الكذب المختلق الم المصموع هذا شر الحديث اللي فيه اللي ما ينفعش نقول له للمشاهدة طيب يجي العلماء يقولولنا الأسانين هل ممكن يقول هذا السناء المعيش لا أضعف منه لا أضعف منه مين اللي يروي عن كلام بشر الأسانين زي ما ذكرنا قبل كده عن الأحاديث الصحيحة وقلنا فيها سلاسل الذهب اللي هي أعلى ما يكون رواه مالك عن نافع عن ابن عمر الزهري عن سالم عن ابن عمر غيرها من الأسانيذ التي هي القوية طب هل في الضعيف سيتقال نفسك هاي وحنستفيد ايه من هذا الشيء مش هنستفيد حكا لما نقول هذا يعني شغل أحاديث رواية فلان على فلان بس على الأقل لو لا نعرف من هذا غير مقبول هذا الخبر ده خبر ضعيف جدا أو خبر مكذوب فلان عن فلان عن فلان عن سلسلة الكذب لكن في النهاية هذا مرحب هذا مرحب